أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش إلا في من رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف